لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب ل ذ ي ن آمنوا كتب ع ل ي ك م ا ل ص ي ا م كتب ع ل ي ك م ا ل ص ي ا م كما كتب ع ل ى ا ل ذ ي ن م ن تتقون قبركم لعلكم أ ي ا ا م معدودات فمن